والخين والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين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 وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِدُونَ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرُضِ مُخْتَلِفَ نَلْوَانُهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ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 وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تنذكرون وَإِن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعملون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 لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُبِلُّوا لَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُلْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ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 أَنَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَظَالِمِ أَنفُسِهِمْ فَأَلْقَوُوا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فَدُخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا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 الَّذِينَ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ الله وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ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 وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولَ نَعْبُدُ اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّابُوتِ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهِ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ ضَلَالَةٍ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ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 لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنَّقُولَ أن لَهُ كُنْ فَيَكُونَ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُنِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَ وَلا أأَجرُ ل خِيرةَةِ أَكبر لَ كانَوا يعلَون الذيذينَ الصَبَر وَوعلى رَبِّهِم ييتكلون وَنَا أَسَنا مِن قَبْنِكَ إَّا نِْنجَلَوحيْهِمْ فَسأل أَهْلَ الذِكرِ إ كُنتُم لا تَعلمون بِن بَناتِ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 او ياخذهم على تخوف فإن ربكم رؤوف رحيم أولم يروا لما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائن سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة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 وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ فَتَوَيَّرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ ثُمَّ إِلَيْهِ تَشْفَأُ الضُّرُّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ يَكْفُرُونَ بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ كَلَّا إِنَّهُمْ يُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا تَفْتَرُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ وَإِذَا أُبَشِّرَ أَحَدُهُمْ بِنُثَّةٍ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَّارَى مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ يَتَوَّارَى مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَاهُونَ لَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَسَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ مَثَلُ الْعُلَا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن ذَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى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 تَاللهِ لَقَدْ رَسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ لَّنِيرٌ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ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 صْقكُم مَِّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْمِ فرَرْطِ وَدَمِ نَّبَنًا خَالِ صَسَ إغَلِْ الشَّاربين وَمِن ثمَراتٍ النَّخِيلِ وَنعْنَابِتَ التَّخِذُونَ مِنْهُ سكَرًا وَرِزْقَ الْ الحَسَنَا إ فِي ذَلِكَ لآيَةً لقَوْم يعاقِون. وأوحى ربك إلى النحن أن اتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذلولا يخرج مِن بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس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 والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا بردي رزقهم على ما ملكت ايمالهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطيبات أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ شيئا وَلَا أَرْضٍ شَيْئًا أَوْلَا يَسْتَطِيعُونَ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ مَثَلًا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 وَضَرَبَ اللَّهُ مَتَلَ الرَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُ الْآيَاتِ بِخَيْرِ هَلْ يَسْتَوِيهُ وَمَنْ يَابُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ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 وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَلَبَصَارَ وَلَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ أَلَمْ يَرَوِنَ الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم اقامتكم ومن صوافها واوبارها واشعارها اثاثا اثاثا ومتعا حين والله جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَانًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُم سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم مَأْسَكُمْ كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فَإِن تَوَلَّوْو فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينِ يعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء, ربنا هؤلاء شركاءنا الذين كنا ندعو من دونك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 إن الله يامر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم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 وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق وليجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون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 إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانَهُ على الَّذِينَ تَوَلَّوْهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ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 مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ هَوَى قَلْبَهُ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ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 يوم تاتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يضلبون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فَكَفَرَت بأَنْرُ مِ اللهَّهِ فَذَاقَه اللهَّهُ لِباسَجُِ وَالْخَوْفِ بِمَا كانَوا يَصْنَعون وَلَقَد جَ أَهُم رَسُول مِنهُم فَكَذَّبُوا فَاخَذهُبُ العدَاب وَهُم ظالمون فَكُلُوا بِماا رَزَقَكُمُ اللهَّهُ حَلَ لَطَب وَشكُرُون عَحْمَةَ اللهَّ إكُ تُبُون إَّهُ تَعبُدُون إماَا حَروَمَا عَلَْيكُم الْ المَيتَةَ وَدَّمَ وَنَحمَن خِنزير وَمَااقُهَِّ نِوائِر اللَّهِ بِ فَمَنُ الطُرَّ غَيْرَ بَغِوا وَل عادٍ فَإِ اللهَّه غَفُور الرَّحيِيم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 أُتَابُوا مِن بعد ذَِكَ وَأَصْحُ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بعدهَا لَ غَخُور الرحيِيم إِنَّ إبَرهِي مَكَانَ أَُّةً قتً لِلَّهِ حَنِي فَ وَلَم يَكُمِنَ الْمُشِْكين شكِرًا لِأَنُّ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 وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُفِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوَ وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ